وَيَعْبُدُونَ نِ دُون اللهِ مَا لاَا يَملِكُ لَهُم رِزْق مِنَ السَّمَواتِ وَالْأَرضِ شَيْأَو وَلَا يَسْتَطِعود فَلَا تَْربُودِ اللهِ الأأَمْسَ إِ اللهَّهَا يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَُود رب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناهو مننا رزقا حسنا وما رزقناهو مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون حَمدُرِ اللههِ بَْأَكْ سَرهُم لا يَعمُون وَبَرَضَ اللهَّهُ مَسَلَغ وَجُ لَينِ حَدهُمَا أَبَكمُ لاَا يَقذِرُ علىى شَيئِ وَهُوكَلٌّ على مَوْلا وَهُوكَلٌّ على مَوولهُ وهو أَينَ ماَا يُوَججههُ لَا يَأت بِقيد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 قَدير والله اخرجكم من بطون امها لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ